قال عبد الملك بن مروان من كل شيء قد قضيت وطرا إلا من محادثة الإخوان في الليالي الزهر على التلال العفر أحبتنا الزمن كئيب من غير إخاء والساعات ثقيلة من غير لقاء أحبتنا أنتم سروري وأنتم مشتكى حزني وأنتم في سواد الليل سماري انتم وان بعدت عنا منازلكم نوازل بين اسراري وتذكاري احبتنا, أحبتنا, أحبتنا, أحبتنا, أحبتنا, أحبتنا أحبتنا أحبتنا أصار الشوق مرتهنا أدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا أحبتنا أحبتنا, أحبتنا أصار الشوق مرتهنا أدا قلبي لكم وطنا لمن صاحبتهم زمنا أحبتنا أحبتنا, أحبتنا عبتنا سلام القلب بالقلب يفيض بخالص الحب سلام القلب بالقلب يفيض بخالص رحيق الزهرة العذبي كشهد النحل حين جنا رحيق الزهرة العذبي كشهد النحل حين جنا كشهد النحل حين جنا أحبتنا أحبتنا أحبتنا هنا بسما هنا نغمات تردد بيننا شجنا هنا هنا نغمات تردد بيننا شجنا أحبتنا أحبتنا أحبتنا معاً يا صاحبي نبني نصفح طايباً لبني معاً يا صاحبي نصفف نبني نصف قايم بالمني أخو لي خن اللبن ونصنع بالإخاس كنا أخو لي خن أب اللبن ونصنع بالإخاس كنا ونصنع بالإخاس كنا طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي. طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي ونور الكوكب الغربي وانسنه هنا وهنا ونور الكوكب الغربي هنا وهنا طيور الشوق في قلبي احبتنا هنا قربي طيور الشوق في قلبي أحبتنا هنا قربي ونور الكوكب الغربي ونسها هنا وهنا ونور الكوكب الغربي ونسها هنا وهنا أحبتنا احبتنا Chętę